ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعاً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 بذك الخير إنك على كل شيءقدير تليج الليلى في النهار وتونج النهار في الليل وتخرج الحية من الميت وتخرج الميت من الحي ووترزق من تشااء بغي حسساب لا ييتخل المؤمنون الكافرين أويا أعملدون المؤمنين.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 والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرجيم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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جيتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 يا اهل الكتاب متى تبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين آمنوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهن النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون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 وَإذا أَخَل اللهَّهُ متاق النَّبين لَ آتَيتكْ مِن كتاب وَحكمم ثمُ جاءكُمْ رولُ مصدّق لما معك لا تؤمِن النَّ بهِه وَلا تُصر قال أَقرَْرْتُم وأأَخذتُم علىذَِكْ إصْري قالوا أقررناَا قال فَحدُ وَأَن معكُ من الشاهدين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 فاتبعوا من ت إبري م حنيف وما كان من المشرركين.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 ثم